بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية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 وَفَعَلْتَ فَعَلَتْكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَأَرْتُهُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَنِي رَبِّي حُكْمًا وَاجْعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قَالَ أَلَّا تَتَّخِذَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فالمبين فلما جاء السحرة قالوا فرعون إن لنا لا أجر إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 أنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا ضيع قالوا لا ضير إننا إلى ربنا مقربون إننا نطمع أيه أن وفر لنا ربنا خطايانا إننا نطمع أيه أن وفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة خللون وإنهم لنا لغائضون جميع حذرون، فأخرجناهم من جنات عيون وكنوزين ومقام كريم. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فاتبعهم مشرقيين، فلم ما ترى. الجمعان قال أصحاب موسى إن لم دركون قال كلا إن معي ربي إن مع ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فلخاف كان كل فرق ك الطود العظيم وأزفنا ثم الآخرين وأجينا موسى ومامعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيم عزيز رحيم واتل عليهم نبى إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أيه يغفر لي، والذي أطمع أيه يغفر لي والذي أطمع أيه يغفر لي يوم الدين.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 وَفِي النَّأَىٰ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بنون يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا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 هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين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 فَأَدْرُؤْ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون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 كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتخون إني لكم رسول أمين فاتخوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون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 ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجر يألا على رب العالمين أتأتون الذكران منها العالمين وتذعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءه ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي تُحِيطُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أُونِعَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ مَا أُونِعَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ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 آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين في الساجدين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين. إنه هو السبيع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما غلمو وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبِيَّ قَلْبُهُ